يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما ذِلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم سادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.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 نزلت سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراك من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء أم رسول من أنفسكم عزيز عليهما علتم عزيز عليهما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإنت وَالَّذِينَ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظيم